بسم الله الرحمن الرحيم درس الصرف ما هو تعرف للحق ان يزاد حرفا أو أكثر لا لغرض معنوي وانما لتوازن بها لتوازن بها كلمة أخرى فتجري الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجري عليه الكلمة الملحق بها هذا الإلحاق من يأتينا بمثال على الإلحاق خالد جلب جلبب نعم مثال آخر الإلحاق هذا في الأفعال جلبب الإلحاق أيضا فردوس للإلحاق بقرطع زيدة الواو مثال ثالث كوثر للالحاق بجعفر مثال الرابع زينب للالحاق بجعفر نعم طيب نعم مهدد الالحق بجعفر نعم قال فوائد في باب الالحق قال ضابط الالحق في الافعال اتحاد المصادر كيف تعرف أن هذا والحق بهذا في الأفعال انظر إلى المصدر ما هو مصدر الملحق إذا كان مصدر الملحق مثل مصدر الملحق به على وزن مصدر الملحق به فهو فيه زيادة للإلحاق جلبب جلبب للإلحاق بماذا جلبب للإلحاق بجعفر هل نقول للإلحاق بجعفر عندما هذا السؤال لا لأن جلبب فعل وجعفر اسم نعم الوزن واحد لكن ذاك فعل وذاك اسم لا يلحق الفعل بالاسم لكن نقول للإلحاق بدحرج لأن جلبب فعل ودحرج فعل ما هو المصدر جلبب يجلبب يجلب مثل دحرج يدحرج دحرجه اذا شابهه في ماذا ماثله في وزنه قال ضابط الانحاق في الافعال اتحاد المصادر فكما ان مصدر دحرج دحرجه فكما أن مصدر دحرج دحرجة فكذلك يقال في مصدر جلبب جلببه واضح نوضحه قال وتوضح ذلك أن يقال هل قاتل مما زيدت الألف فيه للإلحاق بدحرج قاتل الآن الحركات والسكنات القاف ماذا تحرك الألف ساكن التاء مفتوح اللام مفتوح قاتل دحرج الدال مفتوح الحاء ساكن الراوة الجيم مفتوحة طيب إذن يأتي شخص ويقول لماذا ما نقول قاتل زيدت فيها الألف للحق بدحرج فهمت من إشكال يأتي شخص ويقول كيف جلبه ومنحق بدحرج قاتل بدحرجة. يقال قال والجواب أن لا لأن مصدر الكلمتين غير متحد فمصدر دحرج دحرجت دحرجه ومصدر قاتل قتال ومقاتله انظر يتفق او يختلف يختلف تلك دحرجة وتلك قتال طيب قال قال وعلى ذلك فقس او حتى مقاتله ليست مثل على وزن دحرجة دحرجة مفتوح الاول ومقاتله م زائده في الاول اذا ليست قاتلة زادت فيها ال على الالف للالحاق بدحرج طيب قطع هل هي زائده الالف للالحاق بدحرج قطع زائدت فيها الطاء نعم هل زيدت فيها الطاء للالحاق بدحرجة قط قطع دحرج الجواب ننظر إلى المصدر ما هو مصدر قطع تقطيع ومصدر دحرج دحرجة قطع يقطع تقطيعا تلك دحرجة دحرجة مختلف ثم أيضا الزيادة في قاتل وفي قطع تفيد معنى لا تفيد المشاركة تفيد المشاركة وقطع تفيد التكثير أما باء الباء فقط زائده لماذا للحق قال الفائدة الثانية الأكثر أن يكون معنى الكلمة بعد الزيادة للحق كمعناها قبل الزيادة كوثر هل تدل على الكثرة قبل الزيادة أصولها الكاف والثاء والراء تدل على الكثرة هل كوثر تدل على الكثرة على كوثر هل لا تزال دال على الشيء الكثير نعم إذن الكلمة بعد الإلحاق كوثر معناها لا يبعد عن الكلمة قبل الإلحاق ما زالت فيه المعنى نفسه طيب هذا غالبا واحيانا لا يكون لاصل الملحق, الملحق معنى في كلامهم نحو كوكب ما الذي زيد الواو زيدت للحق بجعفر ما هي اصول كوكب ككبا زينب زنبا قال فإنه لا معنى لتركيب ككب وزنب أحيانا لا يكون لأصل الملحق يعني للكلمة قبل الحق لا يكون لها معنى مثل كوكب ما معنى ككب ككب في العربية لا معنى لها أما زنب أدخلتها مع كوكب متابعة لما جاء في شرح الشافية و في مراجعة المصادر اللغوية وجد أن زنب لها معنى زنب لها معنى فإذا اللفظه التي عطنا القاموس يا لؤي اللفظه التي ليس لها معنى قبل للحاق ككب طيب قال هل اشترطوا الفائدة الثالثة هل اشترطوا ننظر زنب اولا قال في مادة قال زنب زنب كفرح سمينة والأزنب السمين وبه سميت المرأة زينب أو من زنابا العقرب لزباناها قال أي إبرتها التي تلدغ بها كما نقله ابن دريد في باب فيعل لزبانها خطأ ل لزناباها لزنا الليزونه بيها ينظر هذا يراجع طيب او من الزينب لشجر حسن المنظر طيب الرائحه طيب اذا لماذا سميت المراه زينب اما من السمن واما من زنابا العقرب لزناباها زنابا نعم ليست مثنى وإنما جمع زنابا مثل سكارا ليست مثنى وإنما هي جمع لكن في الطبعة هذه قدم الباء على النون وزنب بتقديم النون على الباء قال أو من الزينب لشجر حسن المنظر طيب الرائحه إذن لها معنى لها معنى طيب إذا كانت على معنى السمن فلها معنى قال الثالثه هل يشترط في الإلحاق أن يكون الحرف المزيد من أحرف سالتمونها هل اشترط أن يكون الحرف المزيد من أحرف والجواب أن في ذلك تفصيلا وهو إن كان الزائد للالحاق تكرارا لأصل نحو جلبب ومهدد فلا يشترط أن يكون من أحرف الزيادة العشرة وإن لم يكن الزائد للإلحاق تكرارا لأصل فيشترط ذلك نحو شيطان وكوكب هذه تقدمت في المدخل أو لا الزيادة في باب الزيادة هل يشترط أن تكون من, من, من أحرف سألتمونيها هل يشترط في كل زائد أن يكون من احرف سالتمونها قلنا الزائد على قسمين تكرار لاصل مثل قطع قطع كثر كثر كبر كبر, كبر. هذه التي هي تكرار لاصل لا يشترط ان تكون من احرف سالتمونها تدخل في جميع حروف المعجم ما عدا الالف اللينه طيب فإذا كانت الزياده ليست تكرارا لأصل ليست تكراراً لأصل فلابد أن تكون من أحرف سألتمونيها مثل قاتل جالس أكرم استخرج انطلق هذه الزوائد كلها من أحرف سألتمونيها لأنها ليست تكرارا لأصل أما قطع كبر كذلك ايضا كثر تكرار لاصل كل هذه وما اشبهها ليست لا يشترط في الزائد ان يكون من احرف سالتمونها لأنه لانها تكرار لاصل وهذا الاصل قد يكون من احرف سالتمونها وقد يكون من غير احرف سالتمونها اما الزياده الحروف الغريبه على اصول الكلمه حروف غريبة على أصول الكلمة فيشترط أن تكون ماذا من أحرف سألتمونيها من أحرف سألتمونيها قال هل يشترطوا في الإلحاق أن يكون الحرف الزائد المزيد من أحرف سألتمونيها الجواب أن في ذلك تفصيلا وهو إن كان الزائد للإلحاق تكرارا لأصل نحن جالباب ومهدد فلا يشترط أن يكون من أحرف الزيادة العشرة وإن لم يكن الزائد للإلحاق تكرار الاصل فيشترط اشترط ذلك نحو شيطان وكوكبا هذا سؤال وهو فردوس أين الزائد فيها فردوس يا صلاح يا صلاح الزائد في فردوس الواو الزائد في فردوس الواو هل هي من أحرف سالتمونها أو ليست من أحرف سالتمونها؟ من أحرف سالتمونها؟ لماذا؟ لأنها ليست تكرارا لأصل. ليست تكرارا لأصل. طيب. إقعا سسا يا حبيب. إقعا سسا. لللحق بإحرن جما. ما هو الحرف الذي زيد لللحق؟ احرنجم انظر الان احرنجم سته الهمزه والنون فيها زائده إقعنسس الهمزه والنون ايضا زائده لكن بقي واحد اخر بقي حرف اخر زائد واحد احدى السينين احسنت السين الزائدة هل هي من أحرف سالتمونيها هي من أحرف سالتمونيها لكنها هنا تكرار الأصل يكرر ذلك الأصل كيفما كان إن كان الأصل من أحرف سالتمونيها كرر وإن كان من غير أحرف سالتمونيها كرر أما الحروف الغريبة التي ليست التكرار اللي أصل فتكون ماذا لابد أن تكون من أحرف سالتمونيها نعم في الفعل الضابط اتحاد المصادر في الاسم القياس ان يكون الضابط الجموع اتحاد الجموع اتحاد الجموع مثلا مهدد اذا جمعته تقول مهدد مثل جعفر وجعافر لكن ليس هناك اشكال هذا هذا الضابط ليس بواضح في الأسماء لماذا لان كل اسم جاء على وزن فعل سيجمع على مفاعل سيجمع على مفاعل مثل مسجد هل الميم زائدة للحاق بجعفر لا لما؟ لو قال الشخص الضابط اتحاد المصادر اتحاد الجمعة يقال مسجد مساجد على وزن مفاعل فلذلك لما كان الجمعة يجمع فيه ما كان للإلحاق وما كان لغير الإلحاق لم يعد ضابطا لأن الضابط يفصل هذا من هذا الضابط يفصل هذا من هذا وهذا ما انفصل، فإذا ما هو الضابط في الإلحاق في الأسماء الضابط في الحق في الأسماء هو البحث في المعاجم والاقتصار على السماعة البحث في المعاجم والاقتصار على السماعة طيب وأن يكون إذا كان تكرارا لأصل إن كان تكرارا لأصل الأمر فيه اهون سيكرر ذلك الأصل من من غير تغير في المعنى وبالممارسه تدرك ان هذا زيد للالحاق بهذا الى غير ذلك بالممارسه والاطلاع على امثله كثيره باب الالحاق لفظي لفظي فقط لقصد الموازنة لقصد الموازنة لهذا تعريفه يدل على هذا أنه لتوازن كلمة بأخرى فقط فتح ألا لا قد يكون الزيادة تخرجها إلى معنى آخر وهي زائدة للحق مثال ذلك جالباء جلب معناه اتى بالشيء جلب الماشية اي اتى بها وجلب غطى يدنين عليهن من جلابيبهن انظر الان هذا وهذا هذا معناه في الشرق وهذا معناه في الغرب فالالحق بابه السماع لكن هذه فقط ضوابط اكثريه مقربه ضوابط اكثريه تقرب الباب نعم طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك